مولا حسين مولا حسين مولا حسين حسين مولا حسين مولا حسين مولا حسين مولا حسين, حسين, حسين هل بالشباب الله يكتبك من زواره وتقراها بالطريق حسين حسين ما لا تنسى موتك ولا تنسى من أوصاك بالدعاء حسين حسين ما ولا حسين ما ولا حسين ما ولا حسين سن ما وندا سن ما سن كل العالم جل حسين اجات كل العالم أجل حسين وجاد ومن نورتنا ورع عرش الله الأحد آدم خلى حسين قباله وسجاد آدم خلى حسين قباله سجد والطوفان باسم حسين جلال حسين ما يا ابو عبد هل هل هل هل قدام الحسين والزوار ان شاء الله بصحنا هناك سويه بحق الحسين حسين مولا حسين مولا حسين سالم مولانا فدوه روح صوتك سالم مولانا حسين يا حسين مولانا حسين مولانا حسين حب حسين وحب الباري سوا والعطشان بعشق حسين ارتوي كل موال بحب حسين وباسم حسين قلبي رتلى حسين مولا حسين مولا حسين مولا حسين, حسين حسين علي أبي عبد الله مولا حسين ما هو لا حسين كل مرسل يخطب رب البشر جدي حب حسين بيه سحر كل ما يكثر حب بيزيد فخار وإذا امتلك التيم فيه على حسن مولاه أني أحسن مولاه قال... حسن حسن مولاه حسن ما ولا حسين وسم شاف الهادي لمن عرج يقول صلى الله عليه وآله لما عرج بي إلى السماء رأيت على ساق العرش إن الحسين مصباح الهدى وسفينة واسم شاف الحادي لما انحراج مكتوب علي خطي ذوب المهاج بشر الشيع باسم حسين الفراج بشر الشيعة باسم حسين القراج وباسم حسين أسرار الملاء حسين مولا هني يشهد لك هذا المجلس يوم القيامة عل صوتك للزهرالية حسين مولا ولا حسين من الباريد طبح حضرتك يا أبا عبد. أطلب زيارة الحسين بهاي اللحظة هسه هسه هسه هس. قل يا أبا عبد الله ما أريد السنة الجاية تجي إلا وأنا أختم نفسي بختم حسيني هني أمل من البارئ ريد انطب حضرتك نخلط دمعتنا ويا تربتك كل العالم يتباه بخدمتك كل العالم يتباه بخدمتك أعلى أعلى أعلى كل العالم يتباه بخدمتك وهديتنا دفنا في كربلا حسين مولى حسين مولى حسين مولى حسين مولى حسين, حسين